وإذا أراد الله بقوم بِقَوْمٍ فلا, فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو دُونِهِ يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وإذا أراد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 والذين صبروا بتغاؤ وجه عبدهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرّا وعلانيتا ويدرّون ويدرّون بِالْحَسَنَةِ السيئة أولئك لهم عقب الدّار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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدذ وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو, لتتلو عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُمُ الْكِتَابُ وَإِنْ مَا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ